وبدأت المهمة أفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ على مسامع زوجته وبناته قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر فتوجه بهذه الآيات إلى خديجة وبناته ثم بدأ بأقرب الناس إليه صديقه أبي بكر فلم يزد رضي الله عنه على أن قال صدقت فسمي الصديق توجه إلى ابنه زيد وابن أخيه علي فأسلما رضي الله عنهما وبدأت الدعوة سرية تسري في أقرب الناس إليه لم يسلم أبو العاص بن الربيع زوج زينب لكن عثمان بن عفان أسلم وبعد مدة من الدعوة السرية أنزل الله على نبيه قوله وأنذر عشيرتك الأقربين وبعد أن أشرقت الشمس واستيقظت مكة وبدأت الحياة تدب في طرقاتها وأسواقها خرج عليه السلام من بيته متوجها نحو الكعبة ثم توجه نحو جبل صغير بقربها يسمى الصفاء صعد الجبل، ولما وقف على قمته تلفت ثم صاح كأنه منذر حرب، يا صباحاه، يا صباح، انتبهت قريش على صوت الأمين الذي لا يكذب، تركت دكاكينها وخرجت من بيوتها، دبت مئات الخطوات من الرجال والنساء مشكلة دائرة حول جبل الصفا دائرة من الأعين المفتوحة والآذان المنصتة والترقب القلق تلفت عليه السلام حوله وتأمل اكتمال قومه فأحب قبل أن يتفوه بحرف أن يحصل منهم على شهادة جماعية بأمانته وصدقه لأن الدين رسالة والرسالة لا يمكن أن تقبل إلا إذا كان حاملها صادقا أميناً فمن كان لديه مستند ولو على كذبة أو خيانة واحدة رصدها عليه فليظهرها الآن. صاحبهم فوصل مدى صوته إليهم جميعا. قال: لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا شهادة موقعة من قريش في مكان واحد وزمان واحد انتزعها منهم بعد أربعين عاما من فن التعامل الراقي المهذب الذي ملك به عقولهم وقلوبهم عندها أطلق رسالته رحمة وشفقة بهم فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا ثم نادى أشخاصاً بأسمائهم فبدأت الجموع تنظر في فضول إلى بعضها ثم قال للجميع إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ثم سكت والدهشة تملأهم كانت القلة المؤمنة بين الجموع قلقة تتلفت ترصد ردات فعل العادات والتقاليد وسدنة الأصنام والأوثان أطبق السكون على المكان أطبق السكون لم يخترقه سوى صوت قبيح